بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خايب بخشنديم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم أي خلتي بترسن سنلس زاي فرور دكاتان تونك براس تيبو ملرزاي زور هستانشتيه خر ساتي شي سمناك يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما اضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع وَمَا هُم بِسُكَارًا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لو روجة دا ايو اوغو ملرزة دبينن بي آقاد او روجة همو آفرته شي شيردر در كاته ممشي لدم من دال كيدايا لأو من دالي شيري پيداوا وفريد داتو لباردته همو دو جانيك سككي خلچي دبيني وكسر خوشن بالام سرخوش جنيل بالكوسزاي سخت توبتيني خوا و ايلي كردون ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مرید لمرو وكاندا كسيوا ها و كنذريك ري خارث مجادلدك دربار اخوا و صفاتكاني وَشَيْئٍ هَمُو شَيْطَانِ شِسرْكَشْ شي دَكَبَ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَدَبِ السَّعِيرِ لَسَرِينُ سَرَى وَبَرْجَارٌ سَرَى كَبِيْعُمَانِ هَرْكَسَ خُوَشِ بُيَأْ أَوَبَرَاصِتِ Vereyim onu da kadıbosuzay ağrıyı hâljesâvi dozak. Ya ayıha insan, in kuntum fi rıbi min ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أضل العمر لكي لا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ أي خلچين اگر ايو لقمان دان درباريزين دوبونوا او سابزانوا براستي ايو ما ايو من درست کردوا لخاك تاشا انو كان لنطفاك دبن دواتر د بیت اخوین میيو دوي او د بیته پارڅه گوشت شکلو شيو چه شراو شکلو شيو نه چه شراو بو او يروني بكينو بو اوه وا ولمن دال دان د ته هلينه او راي د گرين او بيتس واني پاشان لس چي دايک پاشان من تا و لو تمندا هندك تاند مري اندري وهندك تاند گينري ته او پيري پيري به کلکترليني تمن بو اوي نزان او لبيري نمنه هر شي کدي زانه وزويده بيني د زستان ده خاموشه وش باران وزَوي زوان ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيل الموتَ وأنه على وَأَ على كل شيء قدير أوي باسكر ل الأوض النيااب كخواحق رااست ووبجمان مردوكان زند كاتوا وبيجمان او تو نايبا سرها موشت يگدا هيا وان الساعه آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وبراستي قيامات ديت برتا ده بي گماني تدانيو نض النياج هم او كسانى لنو جور كان مردون ومن الناس مئي يجادل في الله بغير علمه ولا هدو ولا كتاب منير ولناو خلتشي كسي وهايا مجادرة كات درباري خوا ببيهذزانياري وشارزا يكوبالجيك وَبَبِغْتَ بِيْرُن كَرَا وَلَا لَيَنْ خَاوَا ثَانِيَ فِيهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ كَسَيَكَرُو الدَّجِرَ حَقْوَر نَاقِرَ بُؤَي خَلْق لَرَيْقَيْ خَوَالَادَ أَوْ كَسَلَ دُنْيَادَ سَرْشُور دَبِ وَلِقِيَامَةِ جَدَ قِيدَ سزاي ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد هيدا وترث او سزاكه باسكرا كبدستي خطشت خستوا وبيغمان فستم كارني ببندكاني ومن الناس من يعبد الله على حرز فإن أصابه خَيْرٌ طمأن به وإن أصابته فتنةٌ القلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ولا ناأو خلق داك سيواها خادا بارستي لقلاخ دا لنيوان دا خير خوشي دل خوش د به پی بر دوام د بیل خوا فرستیدا واگر تو شی تحقیق دوا هل دگر اتوا تاج قصد به تو لاین zarar mandi duniya qiyamat bua tanha awaz ya no khsarad la ma la ba'id ئەو أو دەپارێتەوە و أو دەپەرستێ جگە لەخوا شتێ نەزییانی پێدەگێنێ و و قازانجیشی پێدەگێنێ تەنها ئەوەی لە ڕێلا دای زۆرد دوور لە ڕاستییە دوە من ضبوه من نەفری لە ب سلمە ولاوە سبش توان يشي خرافة وتهاوره هاودام يشي خرافة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. Barasti خوا awani kabawriyana o kirdo ve takkani an kirdo, de an xat ba xkani bahştowo, karubar kandaron bajiri anda, be guman kwa awi biwi dikat. Man kan ya zün allayan, sırhuh فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيُظْهِرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظْ هرجس واق ومندباد لبيه برويان كهرجيز خوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا متينا ذات سرينا خاد لدنيا ودوار وجدا دبا پتيق بسر ملي فياكات حاشان حناسی ببرتا دخنچه او او رقوت رییل دل دای لا دباتونه له او ان کان ذالک انزلناه آیات بینات وان الله يهدي يريد ابمش او ام قران ما رونو ve beyguman kua herkesi koy bir vahidât idedat. İnna ladin amanu, ladin hadu, al-ṣabîin, wal-nassara, wal-majûs, wal-majûs, wal-ladin ashrakû. İnna Allah yafsil bînâm بە ڕاستی کەسانێک کە بڕوایان هێناوە و کەسانێک کەبوون بە دوولەکە و ئەستێرە یا فریشتە پەرستەکان، وەگاورەکان نسررانیەکان و ئاگر پەرستەکان خوا بڕیاردەدا لە نێوانیاندا، جیایان دەکاتەوە لە یەکتی، کۆمەڵێ بۆ بە هەشت و کۆمەڵێکی Bırasti, kwa, bısal hemuştiyek <&hh> de ağa darda. Alam tara an, Allah yasjudu lehü man fil semaوات ve man fil arḍ. Man fil semaوات ve man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 کبراستی سجده بو خواده با اویل آسمانکان و اویل زوید آیا هر و ها روز و منگ و کانو و و درخت و جان لبران زوری چیش لخلچی همو امانی باز کرم بو خواد سجده بند و زوری چیش سزای بو بریار درا لسری چسپا و هر کسی خواب ریز و رشوای بکات. Ava kaz reyzi lena gire. Barastik wa harştiyachibu yedekat. Hadan khasman ختصmuu fiy rabbihim. Falladiyna kafaru qutti'at lahaum thiyaabun minnari yusabu min fawq Ama nadu ko قالڵ و چێشە یانە دەربارەی پەر وگاریان جا ئەوانەی کەبێ باوە بووە ڕۆژی دواییدا یان لە ئاگر بەسەریان دا دەڕژدرێ ئاوی زۆرگەرم ي هافی لە توێنریێت بەو ve stakansiyan. Vallahım, mukammeg min haddid. Boyan, منها منغم منأعيدو فيها. أعيدو فيها وذوق عذاب الحريق. لَبَرَ زوري گرمی الله يدخل الذين امنوا الصالحات جنات جنات تجري من فيها من اساور واللباسهم فيها حرير. براستي خو أوانيك باوريان هنا وكرد وتك كان ينكرد و ديان خات بهشتانيك روبار كام بجيريان دادران أوان درازين رينا ولو بهشتان دا ببازني عطونو مروري. <تصفيق> وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد أو بهشتيان الرنمونيك راون بو أوتيك راس لا إله إلا الله هروها الرنمونيك Böyleki, huys pas kılau. İnna ladin kafroo ve yeddooon an sabilillahi, wal-masjidil-haram ladin, wal وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ بيغمان اواني بي باورب وبركري مسلمانان دكن لريقه <تصفيق> اخوا ولا روش تنبومز جوتي باريزو بيروزي كعبه كاوي دانا وبو خا بو همو خلقشي يكسانه ساواني لودان يا لدورو Vahar kaz biyvel ev, lakin abal haklada bahis tamkardına ve peyda tejin sızay azardır. Ve ibwunal İbrahim, man bi şey o ve وطهّر بيتي للطائفين والقائمين والبكع السجود بيريان بخار وكاته دياريما كربو إبراهيم عليه السلام جيغاي كعبة تيما نود هيتش تيغ مكره هاو بشمو ما بكرو كعبة يباك وبون ويش قران ببيو كورنوش وسجده بران الناس بالحج ياتوا كرجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق وتار بدبناو خلتش دابو حت كردن دم بولاد بو بسوار همو واشتري شلاواس لَبَرَأْ وَيَكَلَّهُمْ رِقَايَةَ دُورٍ وَدِين لِيَشْهَدُوا مَا لَهُمْ وَيَذْكُرُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات على, على مَا رَزَقَهُم مِّن دَهِيمَةِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ها امدي ذور ها سودو قازان زي ببن و ناوي خواببا كاتيه قرباني سر دبرن للرجان يا تي دياري كراوده لسر دَرْفَادِي نَدَارَانُ هَجَارًا ابدًا ثُمَّ اليَقُضُوا تَفَتَّهُمْ وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ دُوَايْسَر بريني قرباني سَلْكُوا بيسي مونيناق لابا بخويا نوا ونزركاني انتياب توافي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 ز هر کس به فاریزی وبگوری بگری س نورکان اخوا او بو خوایچا کترلای پروردگاری و گوشتی اجل مرو بزنو مانگا و شتر بو ای و حلال کراوا زگلاوانی بو تام باز دکره و گمردارو بو کواتا خوتا دور هل وهى خوتن بفريزن دق <تصفيق> سيدر ونا روا حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ قَرَدَنْ كَزْ بِن بو خواه خوةً لهمو بيروا باوري چيلار دور بگرن هاو بش بریاردر ما بن بو خواه زا هر کس هاو او وق <تصفيق> او وائع لآسمان كوتبت in zabalindal hawada bkal bifrine parsa parsa be ya bayashitun bi bad bo dega chi zor dur dalika man wa azm sha'ira allah fa innaha min taqwa al qulub amka bas kilan munaiha wa bjadanam bo boxa wa makani aini khwa الأخوات ترسيد لكان يا نويا لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق بوأ ولو أجلان ذات سنود ورقتنك هيا وكسواربون خاردني شيريان تكادي ديارك روبو سربرينيا بعشان سربريني أوانا Kijest nema li derini benrak kabe. Ve her alemde biz onlara bir melek اسلم وبشر المخبتين وبو هم امتي قرباني كردن ماندانا وا بو اوينوي خوا ببنكاتي صبرين لسرو او اجلاني خوا فيداون انت اخواي وقرستراوي شي تنهايه كوات تنهام الكت اوبن ومجدبدب ملكسان وخوب كمزانان الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا, ومما رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أَوَانَيْ هَرْكَاتِ نَاوِي خواب رَى دلَكَانِيَانْ دَتِرسِي وَآرَامْقِرَانْ لَسَرَ اوَيْتُوشِيَانْ دَبِيلَ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 كذالك سخرناها لكم لعلكم تشكرون او اشترقوا لو قلوانا دبرين لبيت الحرام سردبرين ايما كردمان تدرش مي خاب و ايوا بو ايوا لواندا خيرو ساكه كواتكاتي كردنيا بقرباني ناوي خواي اند سر بينن لكاتك ذا لسيفا الوسطاون ودستي تفيان بسترا وتو لبروي حشترب بيو سردبريات Müzekat et, kovt nasıl arzuüp etteniçda, kat et cihanı under tu, avolu goshte kaya mı bıxon, veder xwar di hajranı sual kelan ibden, abu zora o malatane man bu ev ram hena ve tas faz guzar bunu bıxwa. Leyenal كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين هرجيز جيز بخوا قاد بخواه ناقوشت أو قربانيان نخوينيان بلام اوه بخوا دقات قاد تقواه پارسكاري اي ويا آبو جورا او مالاتاني بو اي ورامهناوا بو اوه خواه بغور بگر بكم لسر اوه رينموني کردون ومجددبتاك كاران ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور براستي اخوا پشتواني دکاد لوانی کبروایان هیناوه بیقمان خوا خوشینوی همو خائنات کارو بی باورو کافره ودن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ زنوج دهات رجاد راب أو مسلمان أي شريان لقل دكره لبرؤي استميان خواب وسر خستيان الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَطٍّ إِلَّا إِلَّا أَيْ رَبُّنَا اللَّهُ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدّمت لهدّمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد نذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر الله لا ينصر إن الله لقوي عزيز أوانيك دركرا لمال ولات ينبنىها تنهاج ناهيا أو أبو كدا ينود حر وردكار ما انخوايا وأجر خوا خلتشي لنا ونبرداه هندية شيئا بهندية شيئا بأجمن درخين درا ويران ذكرى دير وخلو دقة وكل يساو كني سوم زجاو تكان كيادي خوا لو بزجأ ندازور ve bejuman, kıyameti kesane adat seri andıktır. Kıyameti dine kuvvettedir. Barasti kuvve hezub ala destu betwanaa. Allâhin emmeknâhum fi'l-âzd aqamu's-salâtta wa antu'z-zâkata. aqamus وللله عاقبت الأمور. هو عن يأجر ما في <تصفيق> دان للزويدة. بتساقين واجب وزكاد دنوا فرمان دن بتساقو. برقيده لخرافو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٍ اگر بي باوران توبد روزن دزان نباورد پیناکن او بي گمان اوان باور یان نکردوا با پیغمبران نوح قلی وقوم إبراهيم وقوم لوط وجل إبراهيم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأملئت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيد هل هيا راني مدين حوزي شعيب وموسى بدرو زنزان راو إن ذابوا ما وجه مولتي ببا دواتر تولم لي سند جا چون بو بگ جاتوني املوان فك اي من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطل امشارا نديوار خان وكان كوتبون بسرسدان كان ياندا وتندها بير بخاون بونو لكار كوتبون وتندهاك فوشي برزو بلن بخاون بون افلم يسيرون في الارض فتكون لهم فتنكون لهم قلوب يعطلون بها او ادان يسمعون بها فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ دَي آيَا أَوَانَبَ زَوِيدَا نَقَرَاوَنْ تَا دَلْيَانْ هَبِيْرِ بِيْرِ بِيَبْكَنَوَا لَوَّيْرَانْ بُونا يَا جوَيَانْ هَبِيْ جوَيْبِيَ بِيْرِنْ بُو رَاسْتِي, دا راستي دا بل كو او دلا نه شور كان دان ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون واوان بكلدى واستزاد لدكن لە کاتێکدا هەرگیز خوا پێچوانی بەڵێنی خۆی ناکات و بێگومان ڕۆژێک لای هزار ساڵ وایە لەو سالڵانەی ئێوە دەیژمێرن واکە ئە قڕەنین ئەم لە ت لەهاوەهظالمە ت ئەخدها وائلليە المصید وە خەڵکیی چەندەها شارودێ هەبوون مۆڵتم دان کەستەم لَتَشَاءَنْتُ وَلَمْ يَسْنِدْنَا وَبِدَن وَهَرْبُ وَلَي مَنْ دَغَرَيْنَا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ بَضِي أَي بجمان من بو اي وتنهات السيناري تشكرم فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره ورزق كريم انت اوكساني بروايان هنا وكردو bu avaneli xujbunu raziyet et. Ve olsunlar ki, Allah'ın ayetlerine muajiz olanlar, olsunlar ki, Allah'ın ayetlerine muajiz olanlar, olsunlar ki, أو نهى ولد زخن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنا إلا إذا تمنا ألق أمنيته Fayansakhullah ma yulqish shaytan thumma yuhkimullah ayatihi wallahu alimun hakim wa amalat feshtona ma annad wa hizrawa nakrawiya pegambarek magar har katay quran idakhwendawa shaytan guman idakhstana khwendra wa kaywa ta khaliq bawari pena henan in za khwala idabat أوَى الشَّيْطَانُ دَاعِيَتِي بِجَوَيْ خَلَقَ دَلَكَاتِي قُرْآنَ خُيَّنَ دِنِي پِيغَمْبَر دَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاشَخْ وَا اتَكَانِي خُيْدَتَ سْبِينِي وَخَوَزَ آنَيْ كَار دُرُسْتَ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَبَرَأَ لەبەر ئەوەی ئەو گومانانەی شەيت دەی خاتە دڵەکان خوا دەی کاتە هۆی تاقیکردنەوە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 بيأجومان أم قرآن رعاستي كلالا فالوردكار توا تابا ورب بينا بردواملا سري وضلكان يا ملكتوب آرام ببابو أو وبيأجومان خواهدا يدري أو كسانك بعوريان هنا وبوسرجاي راس ولا يزال الذين كفروا في مريت منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. بردوام أو كسانب يباورن لجمان دان دربار قرآن. تالنا كودا رج دواي خي يا يا خي ان دغريت دت بويان سزاي رج يتشي نزو بخير. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم تصلى طاشات لو روزدا بخوايا لنيوان ينداد دوريدك ان ذا اوكسا نيبا وريان هنا وكردوت لبهشتاني وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ وَأَوْكَسَنَي بِبَا وَرْبُونَ وَأَهَتَكَانِ إِمَا يَنْبَدْلُوَ دَزَانِي بُوْا وَأَوَانِيَ السَّزَيْرِ سْوَاكَرُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله له هو خير الرازقين فاوكسانيك هوتيا كد ولا ريغا خوادا طاشان كجران يا مردن بيغمان خارز قروزي تشيتشا كاندات و بيغمان خواتكرين روزي درانه لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ سوين بخوا خواوانه دخات جيكايه كبيره زيده بن وبيجمان خوا زاناي مَا ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله إن الله غفور أمي باس كربوتو her kasay tolay be sen eledas daryajikar be veinay ostmay le kirawa ladwa aw zariye chitdas daryaji bikri tasar barasti khwat sa foshi krile burdua zalika bi anna allaha yulijul leina fi nahaar wa وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ أَمْسَر خَسْتَنَا لَبَل أوي وبراستي خوا أوندبت شودباتنا الروز وكاتي شود لريشتد بيد للروش والروز دباتنا والشوا وبيجمان خوا بيسريبينا ذا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَمَل بَرَاوي بْرَاسْتِي هَرْخَاهْ قُورَاسْتَا وَبِيغُمان أوي زِگَلْ اخْوَاهَا وَارِيلِي دَكَنْ دَيْ فَرِسْتَنْ هَرْأُ بَرْزُو بُلَنْدُو گَوْرِيَا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ زَلَّ مِنَ السَّمَاءِ ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. أي نبيني كبراستي خبران لاسمان و وباران. بهوي أو باران والزوي سوز ذبي بروك. بجمعان بي خاورت بيني آجاي بهمشتك. له ما في السماوات وما في الأرض. وإن الله له الغني الحميد. حرب أو أويل آسمان كانوا أوشل زوي دايا. فبراستي اخوا هر خوي بين ياز ودولمند شايسته سپاسه الم ترى ان الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري والفلك تجري في البحر بمره ويمسك السماء أن تقع على الارض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف الرحيم آينا بيني براستي خوار رامي هنا وبوتان همو أوشتاني لزويدايا وكشتيرام هنا والدروات بناو دريادا بفرماني أو وآسمان راجير كردوا تاكو نكوي بسر زويدا مجر بفرماني أو براستی خو دل سوز و مهربان برانبر بخاخچی وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لکفور واوزاتک دَكَاتَوَ لكل أمت جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم بوهمو أمتك شريعة ما مانداناوا أوان كاريان پير كَوَتَنَابِي خَوَنَ أَيْنَ كَانِ تَلْكَارِ أَيْنَ كَذَّتْ يَشْوَ أَجْعَوْتَ قَلْتَ أَدْرُسْ كَنْ وَتُو خَلْقَ بَانْك بِكَبُولَاتِ بَرْوَرِ دِجَارَتْ بِعُمَانِ تُو لَسَرَ أَيْنَ يَشْرَاسْتِ وَإِنْ جَادَلُوا كَفَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ زَاجَرْ مُجَادَلَيْنَ لَقَالَ توش بل اخوا خوچک ده زانه بو کردوانی اودیکن الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون خدد وريده کله نیوان تاندا لروجی دوئیدا لوشتانیک اود تییدا دیوازن الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير آينا زاني براستي خواد زاني بهمو أوشتاني لآسمان زويدايا بيقمان أوي باسكرا لكتاب لوح المحفوظ دايا براستي بلا إخوة وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا نَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ اوان جزء لقواش ولا سري ve beyguman, hoş yan hidzaniyariyandır bari, o parıstravanlı niye hidiyarmati direkt? Ve تعرف في وجوه الذين كفروا قل أثأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وكاتي بخفي أنريتا وبيان نشانرون كان إيما لدمو تهاوي أو كساني باباور اندبيني غو قرجي نزيك فلامالو هي بو أو كساني اتكان اي ام امبسردا دخبي ان يتوا اي محمد الله عليه وسلم بل اي حوالتان بدمع مبخره بتلو روق رجوتوري اي واتيا جري دزخه كخواي جوري بليني داو بوكساني كبيبا ورا يا أيها الناس ضرب مثل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا دبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب أي خلچين نمونيك هين راوتو بێگومان ئەوانەی هاواریان لێ دەکەن لە زیاتی خوا هەرگیز ناتوانن مێشێک بەدی بێنن هەرچەند هەموووشیان بۆی کۆ ب بنەوە و ئەگەر مێشی ش تێکیان لێ بفرێنێ ناتوانن لی بسێنەوە داواکار و داوا لێ الله لقوي عزيز أنا بوش يوي صلاة. الله يصفى من الملائكة ورسوله ومن الناس إن الله سميع بصير. خالف رجتكان دا فروستادا هذب جيرد هروه حال الخالج دا. هل دب جيريت هل براستي خوابي سري يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم والى الله ترجع الأمور فاجا درب ويل بردميان دا ورويدا وبويل دوايا انا ويا دوات وهموكار كان هربو لا يخاد يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير وفعلوا الخير لعلكم تفلحون أي أوانك كباورتان هنا وا كرنوش سجد برنو برد وكاري تاج بكن بو او في الله حق جهاده هو جنتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج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 فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ زِهَادُ تَيْكُ وَشَامْبِكَنْ لَبَيْنَاوِ خُدَادَا بَوْشَيَوَيْ شِيَاوِيَتِي او او ايها البجارد وابوها ام آينا ولا آينا هيتس كاريش قرس قراني لسر ون أم أين إبراهيم باواتانا خوا يشتري إيو يب مسلمان ناو ناو ولم قرآن نجدا تابي غنبر ببيت بشايد لسر إيو إيو جب ابن شايد لسر خل شيء كواتب تعشين ويجا تام بكان زكاة بدن وتنها پشت بخواب بستان تونك هر أوب پشتوان توان تانا آيت هن پشتوان توان ويار متي